واحد وعشرون. استمع للجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. تبدأ مادة الكيمياء في الساعة الواحدة. تنتهي مادة الكيمياء في الساعة الثانية. تبدأ مادة التاريخ في الساعة الواحدة. تنتهي مادة التاريخ في الساعة الثانية